الله مولانا ولا مولاهم الحق نادانا وخير القسم الله مولانا ولا مولاهم الحق نادانا القسم هذا القيم نحوله هذا أوان جهادنا يمضي بناء نحول قيمه النصر صر ك ساعة ويزول عباد الصنم حكم مبين حكم مبين قل لداعين زن زن الأرض well, زن الأرض الأرض من تحت أقدامي وسط الوعاء وسط الوعاء وسط الوعاء في أحلامي زن زن الأرض زن الأرض الأرض من تحت أقدامي وسط الوعاء وسط الوعاء أصلق الوعد في دحر أحلام، قتلنا فجنة ربي لنا، القطرنا فجنة ربي لنا، القطرنا فجنة ربي لنا، ثم صلا فزاء وعدٌ محب. زنزن ظلم ظالم Allah, ظالم في دحر احلام زنزن Wesbu al-ma'ad, Wesbu al-ma'ad, Wesbu al-ma'ad. Sen zirun Allah, Sen zirun Allah, Sen zirun Allah, min tajt al